أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخِع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم. من السماء آية, آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا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 لا ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجموه اخاه وبعث في المدائن ياتوك بكل سحار عليم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 قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا ان لنا لا اجرا ان لنا لا كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إن نطمع عين يغفر لنا وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغاء 114. لَجَمِيعٌ لجميع فَأَخْرَجْنَا 115. فأخرجناهم من جنات وعيون 116. وكنوز ومقام كريم 117. كذلك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 فَثَلَقَ فَكَانَ كُلُّ ثُرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 119. فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضللنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلوا ان لنا كروت فنكون من المؤمنين فلوا ان لنا كروت فنكون من المؤمنين 111. وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين 114. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بطارد المؤمنين قالوا ان تمت ته يا نوح لتكونا من المرجومين قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه وما 112. ثم أغرقنا بعد الباقين 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الرحيم كذبت عاد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 وَقَتَأُولُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ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 فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع 111. وطلعها هضيم 112. من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن ما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إِن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها وَلَكُمْ ولكم شر يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين 111. ربك لهو العزيز الرحيم قَوْمُ كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما يُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن 119. من المخرجين قال اني لعملكم من القالين ربنا رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين الا عجوزا في الغابرين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 قال ربي أعلم بما تعملون فَأَخَذَهُم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 119. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 112. ومتعناهم سنين 113. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فلا تدع مع الله إلها اخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا انتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب